وعندما كنا أدعوه فيه كبيرة علاقة وليا جدني الناس بحاجة أول يعني عمل كذا في سبوتنج وبره تماما سبوتنج بسن ويمكن قرر تولينا بداية كريم طبعا أول كينبنس سبوتنج اه اتنس احنا قلنا في بحاله على نشاتها ازاي كل حاجه لكن يمكن موجناش امتى أول قداس صلة فيه. ابونا ترشم يوم 2 ديسمبر سنه 59 ويعني كان موافق كان سنتها كبيس فكان موافقه 22 هاتور تاني يوم على طول لسيدنا البابا انتدب حد راح صلى اول قداس كان يوم 3 ديسمبر و23 هاتور دي بالنسبة احنا اما بعد كده يعني أبونا يعني زي ما كان معروف عنه قد هي بيحب الفقراء وقد ايه بيهتم بمشاعرهم انهم ما حدش يجرحها ولا كده فبعد ما نظم خدمه الفقراء عندنا كويس في الكنيسه فكر ان هو يي لهم كنيسه في وسط الارض بتاعتهم فهو كلف واحده من الستات بتوعنا اللي بيقول اجتماع اخوه المسيح وقال لها ان هي تشوف له ارض هناك تنفع انها كنيسة كنيسه هي سالته وجات قالت له على مكان اللي هي الكنيسة موجودة فيها حالا حاليا دلوقتي في الحضرة فابونا فرح بيها أول الأرض وراح اشتراها وبعدين كلف عم فرج اللي بنا الكنيسة بتاعتنا يا وربنا بارك ففي 11 يوم بس قدر يسلموا الكنيسة وصلى أبونا فيها أول قداس انا الحقيقة مش فاكره دي بذات مش فاكره أن أمت كان انه يوم بس انا فاكرة هي في سنة تسعة وستين أو في اوائل تسعة وستين بس مش فاكرة بالزبط انه يوم وقال دلوقتي بعد ما, ما صلى القداس وجاء قال انا دلوقتي هنعمل اجتماع من السيدات واجتماع الشبات من عكش اول اجتماع الفقراء واخوات المسيح كأنهم هما ناس يعني مش مننا يعني وبقى فرحان قوي وبرده اخذ الخادمات بعد جمان الخادمات يكملوا خدمة هناك لغاية هناك يطلع منهم حد يقدر يقفوا على رجلهم وروحنا كلنا وكنا يعني فرحانين خالص بالخدمة دي عشان لما كان بيفكر في الحاجة دي زي دي عشان ما يعملش عبقى على البطرخانة في ما كاهن ولا بتاع كان بيلم اشتراكات مش تبرعات يلم اشتراكات من الناس بما يوازي ماهيه الكاهن وياخد, وياخد دفتر الاشتراكات ده ويسلمه للبطرخانة مع الكنيسه بعد ما صلى فيها ويكون مختار له شخص تقي من ولاده الحلوين اول واحد كان اختاره كان ابونا صليب الحكيم اللي ربنا يديله الصحه وهو مازال في الكنيسه يعني يروح يقدم البطرخانة كامله فكان سيدنا البابا بيفرح بيه قوي قوي يعني الأرض بقت ملك الكنيسة البطرخانة وودي مهية الكاهن وودي الكاهن وعليه سيدنا يرسم فكان سيدنا بيبقى فرحان بيه قوي وسيدنا البابا يعني في نفس السنة ربنا ركد وسماها كنيسة ماري جاركس سماها كنيسة ماري جاركس والشعب كان فرحان أولا ما يعاوزيننا سمها يعني ما يعني الكنيسة ما يجبني سبورشيك مين اللي سماها هو بردو لا دي أبونا هو اللي اختار لها الاسم ده يعني عشان تبقى حتة من الكنيسة بتاعتنا يعني. هو كان عاوز حتة من الكنيسة بتاعتنا وعاوز يفرخ الشعب اللي هناك ودلوقتي اسم الصليب بتمقى بتم مليانة أولو وزحمة يعني واخد شعب كبير أول أول في نفس السنة جانا واحد هو عم جرجس ده عنده كان اشترى فيلا جنبينا الابراهيميه الحقيقه الفيلا دي كانت تعرضت الاول على ابونا بشوي عشان هي مكان الانبتاكه ممكن تعرضت على ابونا بشوي يعملها يعني بيت طلبه ولا حاجه هي فيلا حلوه جميله وارض واسعه خالص وابونا فرح بيها قوي وكان إيجار مقابل إيجار ما يذكرش 25 جنيه في الشهر يعني فلكن يعني للأسف اللجنة بتاعتنا كانت مش أقدر تفهم الفكر اللي أبونا بيشتغل بيه فا ف... يعني قالوا له ونعمل بيها أيوة وديت 25 جنيه ده يعني كتير وكده ف... فا صرف نزر عنها وكان أبونا دايما عنده كلمة يعني عاوز يربح النفس اهم ما دام هيعصرهم حاجه زي ديت مش قادرين يفهمها مش مهم بعدين كمان وبعدين يعرفوا يعني ما يهم ما يهمش يعني حتى لو خسر ماديا في دي يعني هو كان عاوز هيعملها وقال قال شقق كثيره ثانيه نجيبها نعملها للطلابه خلاص فاشتراها عم جالس اشترى احنا كنا هنخذها ايجار بس هو اشتراها الارض بسعه قوي فهو حب يتبرع بجزء منها للتيمس فبالفعل اتبرع بحتة الكورنر اللي هي دلوقتي مكانها المستشفى يعني هي الحتة دي كانت هي الجراج بتاعت البلا وكانت مسقوفة بس فيها حتة المدخل بتاع الباب ده كان لازم تتسقف فاسقفها ابونا بالسفاستوس ده وكانت فيه معبد يابودي كان بيبيع حكتو فاشترينا من عندهم الدكار كانت قديمة قوي وكده قال ابونا مش مهم بعدين احنا نبقى نعمل وجبنا الابونا فرش الكنيسة وبقى فرحان قوي وافتكر انا اول قدس احنا صليناه ده روحنا الساعة واحدة بالليل وعملنا التسبحة وصلينا القداس القدس هي كانت اتعرضت على ابونا احد من الاباء بين الكنيسة ايوه هي تعرضت قبل كده يعني عم جرجس ده مكانش لوها لاخد ابونا فراح الاب كاهن تاني وقال له انا نفسي اعمل المكان ده كنيسة قال له زيتا من الكنيسة وأنت جانب ماري جيربس كده أنت عاوز أبونا بشوي يعمل لا لا لا لا لا ما تشتنفع احنا نعملها مشغل نعملها أي حاجة قال له أنا عاوزها كنيسة فلما لقى ما فيش فايدة كده فجهل أبونا وقال له ممكن ان احنا نعملها كنيسة فأبونا فرح جدا قال له طبعا احنا عاوزين كل شبر يبقى كنيسة يعني ايه جنبينا ده ما احنا احنا محتاجين تأخذ خدمة كويسة أو تأخذ من الإبراهيمية بحاجة من أول فقال له طب ليه يا راجل واحد ان انا نفسي ناس تسمى باسم الانبا تاكله عشان انا اخريت لي اخ اسمه متكله وتنيح وعاوزين قال له قوي قوي احنا ما عندناش ولا كنيسه في اسكندريه اسمه انبا كنيسه باسم الانبا تاكله في يبقى بركه كبيره خلاص نسميها الانبا تاكله ففرح قوي وضغ التوضيبات اللي فيها وراح لسيدنا البابا وقال له إن أنا خلاص وضغنا الكنيسة ويعني ممكن نشوف نصلي إمت قال له لأ طول بالك يوم والتنين عشان يبقى عيد الملاك عشان الملاك ده له علاقة لبابا كررس الملاك له علاقة بالأنبتكلة فيبقى العيد الملاك وبالفعل ده صلى أول قدس فيها كان ليلي يعني رحنا ليلة عيد الملاك وده كان يوم 19 يونيو اللي هو كان موافق 12 بقونا سنة تسعة وستين. كان يوم صار. دي أنا فكرها خالص فكر يوم تحت. والصورة دي حتى هي ده أول أوداث لأن أبونا بيصليهم. وكان هاذين نحكينا عن أول أوداث إزاي صوّنها. هل بدي خبر لحد؟ ولا ولا بيعمل أيه يعني؟ <تصفيق> هي كنيسة الحضنة. ما حدش ديري خالص خالص. يعني أبونا رحنا روحنا كده. وأبونا يروح... لازم يروح بالليل عشان ينعمل تسبحة الأول مم. ويصلي القداس على الساعة 8 الصبح من خلص الأداس وين كان حد... موقن؟ بيت... لا بياخد معايا مثلا شماس ولا حاجة وكم و... و... حد من اللي بيبقوا رايبين شوية ويبقوا عارفينين هيعمل الأداسة كنا نروحهم ون... عدد قليل عدد قليل خالص وفي السر خالص لغاية ما نصلي كان زمان أول ما نصلي في الكنيسة ما حدش يقدر يقفلها مم. مم. مش زي دلوقتي لكن كانت توما صلينا خلاص يعني بس انا فاكره كنيسه القنبله تاكله دي بالزيت احنا بعد ما رحنا وصلينا, وصلينا القداس على الصبح كنا محضرين احنا اليافطه بتاعت بطريقيه الاطباق الارثوذكس كنيسه القنبله تاكله فاخدنا شماس وقعد دقاها على الباب من بره بعد القداس بعد القداس هم طبعا لما حسوا الحكومه بالحكايه دي تجننوا وبهم لابونا و... ويسألوا وقالهم أنا... أنا ما يهليم تسألوني أنا علي أنا أسيس غالبان في كنيستي يعني أسألوا بطرق أنا مليش دعم مش أنا الأسيس بتاع كنسة دي وكان برضو فكر في شخص أنه يعملوا كاهين وكده و... وصلنا كان, كان بتب... يعني لزة الأوداس ده بتبقى بدون فرحة والأوداس بدون فرحة كبيرة أولها دي كنسة الأنبا تاكلة صحيح لو عاوزيني نكمل قصة الأنبا تاكلة بالمرة عشان أنا أب منقل على كن لما ابتدى بقى الشعب يصلي لقيناها صغيرة خالص على الشعب فقالوا ان احنا لسه الارض واسعة عند صاحب الارض يعني عم مجال فقالوا ممكن نشتري حته تانية من ورا المكبر بس كانت تبقى رفيعه فخلوا دي حتة الوحديها قالوا نعملها للخدمات وبعدين فكر ابونا أنجيلوس يعملها مستشفى بعد كده لكن اخذوا حتة على بعضيها اللي هي موجودة في الكنيسة دي دلوقتي اشتروها شارع بقى دي كلها وكانش لسه بناها عمجة لا دي كتارت فاضية فاخد اخدوا الحدود كلها من الشارع ده من الشارع ده للشارع ده اخد كل المسافة عشان تبقى كنيسة بالمرة يعني مساحتها تتاف تكفي شعب لان شعب ربنا يبارك شعب كبير في الحي بتاعنا ده دي بقى لما جينا بقى اوزين ابنيها اتبنت واتبانت عوامية كبيرة عامل حساب ان انا ابنيها اللي فوق يعني ده اطلع الكنيسة تبقى فوق الشيطان كان مفتحه قدامه قوي قوي وعينيه كويس عجلها على الحكاية وإحنا مطلعين رخصة إن إحنا بنعمل محلات تجارية وفعلا جابوا المبنى اللي دفعت المحلات دي ويعني والشيطان مفتح عينه كويس قول جدعان إنقلوا من هنا لهنا <تصفيق> وإحنا سيبنها ربنا المهم إن المبنى على الأرض لسه ما فوقنا مش مهم بعدين أنت تبقى تتبنى لكن الأرض بني يعني, يعني او هل المحلات التجاريه ايه يعني دكاكين زي يعني ستار مثلا ولا ايه اه ستار على ان تبقى دكاني يبقى انت يعني, يعني أما ما بنيناش عملنا بين دكاكين كده, كده محلات تجارية والصفيح ده والحبيب ده, ده اللي هنعمله هنعمل وعاملين عمدان سوريه مش عمدان مم. حقيقيه اللي هي اللي عشان تكمل مم. وبعدين خلصنا اللي خلصنا المبنى جهز من تحت عاوزين بقى ننقل فعلا ومحترين نعمل ازاي وبعدين كان يوم شتا جامد اوي انا لفترة بقى كان يوم شتا جامد وبهم قالوا لابونا يابونا الدنيا المية الاسباستوس ده كان مخرم كان بينزل على الدكاك بتاعت الكميسة <تصفيق> القديمة فقال لهم قويس اوي خليها سيبوها لما تغرق كويس وانا جاي التميشو وبعدين رخ ابونا وندع على عم جرجس ده وعم جرجس كان بنى العمارة بتاعته اللازق في الكميسة دي وبس لسه ما كانش شقق سكنت بس الدور التحتاني ما لسه سكن فابونا اتفق معاه في السر على حاجه وبعدين جه يتكلم قدامنا كلنا على حاجه فأول ما دخل ابونا هما كانوا عاملين المباحث قدامنا بالظبط المحلات اللي قدام دي قاعده اتيه من العينين بتاعتهم فادينا ابونا الايده ايده دكت كده غرقت طب يا عم جرجس مش ممكن تتخرب لنا دي عندكم في الشقه يعني لو تفتح طاقة بس صغيره ندخل الدكه دي احسن كده هتبوز من هيكبوش من الشتا قال له امرك يا بونا قال له من معروف ان الدكه باظت ده قدام الناس قدام كل الناس فجاب العمال قدام كل الناس وهو طخ طخ طخ هدو اللي بتاعت الشقه التحتانية دي فتحوها وانقل انقل هنا انقلوا كل الدكه ونقلوا كل حاجة جوة بس فضل الهيكل حكت الهيكل اللي ما دخلتش بس لكن دخلنا دخلوا وطاني يوم كان هلا هنصلي بقى كان صباح يوم اربع ابونا كان مجهز نفسه يصلي فكان ايامها الوكيل بتاعنا كان هو الوكيل فقالوا لا يا ابونا ما تسيبش مصباحك من غير قداس انت تروح صلي في ميستك وتيجي تقف لهم بساعة ما يدخلوا يعني يعني مش لازم انت اللي تصلي هنا يعني, يعني ماشي فقالوا خاضر فرح أبونا صلى قدسه بسرعة خلصة لخلصه جدي قوي وجاهد كان الكل قاعد متأهب ومستني بقى أول ما دخل كل خايف ينقل لسه فضل المسبح اللي ننقله ويتعلق النجف والحاجات دي كلها فأول ما دخل أبونا قال لي انتوا ليس يلا بسرعة بسرعة وبقى كل واحد يشيل حاجة وينقل وينقلها في مسافة فيش عشر دقايق كان كل حاجة نيزة المسبح جهزه جهز من الدنيا ومتعلق النجف وتعلق كل حاجه مبتدا القداس وابونا فاضل واقف لهم واقف يعني ابونا واقف حضره القداس عشان عشان ما حدش مش فاكره مين من الاباء السنه لكن يعني ابونا كان واقف ساعة ساعه القداس ده بس كان يوميها انا ما اقدرش انسى اليوم ده ابدا ابدا ولا الفرحة اللي كانت في القلب يعني يعني كانت خبيره خالص خالص درس اتصلب مش راح لكنه عمله واول ما خلص القداس راحوا كانوا محضرين يافطه ثانيه غير الاولانيه وراحوا خدت دي بقى انا اليوميه فاكره بقى اللي بعته ابونا اللي كان باحث جنبه ابونا قال له يا ابونا معروف يا يعني احنا هنساعدك لو كنت انت عاوز تفتح كنيسه قول بس قبليها واحنا نساعدك اما كده كده ايه خالص قال لهم ابني انا هنا اني مالي انا انا انا غلبان انا اسيس غلبان انا ماليش دعوه انتم بس جرب كده تقول لنا قال لهم انا مش ساذج للدرجة اقول لكم عشان تروحوا تعملوا لي ولا بتاعه وبعدين تقولوا لي معلش لا انا مش ساذج انا بعملش حاجة وفعلا هم راحوا بعد الحكايه معابد يهودية أخذوها قالوا أبنا يجابونا بشو يعملها جلسل. هم قالوا كده يعني و... وكان أوداس أوداس كان جميل أو كان يوم من أسعد أيام حياتنا برده ده كان في سنة 69 و... وإحنا لا الكنيسة الجديدة دي دي بعد ما رجعنا من, من بره يعني 69 دا أول قداس إحنا سافرنا بعد كده أمريكا ورجعنا احنا سفرنا ولا نشل الرحلات دي مرة كان, كان, كان ليل ماري يعني كان 9 نوفمبر ورجعنا رجعنا يوم 27 سبتمبر يعني يوم عيد الصليب سنة سبعين ففي سنة واحد وسبعين جيه عامن ده رجل تقي جدا وحل ومراته تائية زيه اسمها مهدميني وقال ابونا إن هو عنده غلة في مصطفى كامل وموقعها مش يعني مش نوريح أوي فيها جماعات كتيرة هناك وكده يعني مش هيقدر استخدمها لكن لو كان أبونا ممكن ممكن يعملها كنيسه ولا حاجة هايبقى فرحان قال له أول أول إحنا ما عندناش كنيسة يعني عندنا من ماريمينا فليمنج لغاية ماري جرجس ما فيش كنيس دي تبقى ممتاز قوي مكان قالوا برضو انه له رجاء ان هو يسميها باسم الملك مخيل على اسمه هو على اسمه هو هو يحب الملك مخيل قاله قوي اوي ده اجمل حاجة بعدنا كميسة الملك مخيل دي حاجة امام اوي ففعلا ديت كانت هي زي مش عمارة ولا فيلا يعني كانت دورين كده حتة صغيرة بس برضو كان لازم ابونا يعمل لها يوضع شيء توضيبات عشان نقدر نصلي فيها وكان برضو أيامها كان لسه موجود معنا أبونا مينا أبا مينا فابونا راح صلى أول بذة فيها كان يعني سي قالوا قالوا يستنوا العيد الملك فالحقيقة مينا لأن أبونا مينا أبونا مينا عشان ده الملك يعني عاوزينها باسم الملك لكن هي تصل فيها كان ما قدرناش أول يوم وتصلا فيها كان عيد الملك بريال أزني ده كان يوم يوم ثلاثين برمحت، آه زني لا, لا عيد عيد المشاركة إن لا مش المشاركة، صح؟ تأ... تاني يومين برمحت، آه بس هو يوم تلاتين كان عيد حاجة، هو جينا نصلي ال القداس فكنا لسه حطين خشب قدام الهيكل الوسطاني، فصلينا على مسبح الصغير، السمينة ساعتها المسبح الصغير الملاجعة بيه ربي عشان هو كان يوم عيد الملاك ربي يوم تلاتين ده والوجيه حضر البدس سينا الأنباء مكسيموس أصوف البناء هو اللي سلام مع أبونا في و... ما في البدس ده وبرضه ما كانش فيه ناس كتير وبرضه ما ما هو ما في ناس كتير لازم ولازم نروح بدري قوي قوي ويتطلع بدس بدري قبل ما يصير حد آه. عشان استنى <تصفيق> بقى مينيس ولكن يوم برده تحطوا اليافتة بقى بعد <تصفيق> بقى تحط اليافتة وما يهمنيش بقى بعد الصدمه ف... صل... بعد ما يخلينا و... إن نحط م... اليافطه كل ده من غير تصاريح خالص و... وكل ده من غير تصاريح بعدين بيطالب بال بالقرار الجمهوري وبيجي القرار بعد ما تعمل تعملوا بعد بلى نعمل القداس ما كانش حد يقدر يعمل لنا حاجه حقيقيه وكل اللي جت لنا قرارات قرارات جمهوري واتممت اخرت وقت في بنيها معلش معلش لكن كان بيتصرف فيها من وقتها من وقتها بيتصرف فيها وحتى يعني ناس كانوا يقولون لأبونا يجبون الحتة دي صعبة شوية و... لأنها يعني من الداخل الحربة قال لهم بكره الملكي رفرف بجنحته وياخد كل الحوالي وابونا كرولس في قول دلوقتي ان كلمه أبونا تمت ورفرف صحيح الملكي الشارع واخدين نص الشارع بحال كده بقى ملك الكنيسة آه. وإن شاء الله هترى الكنيسة في مكان أوسع من ده قصه الحجاره اللي وقع دي ايه يا استاذ وهما بيحاولوا يعملوا عشان يعني يكملوا مباني كده لا ما هم ما عملناش اساسات كبيره يعني فعثروا على زي قربانه هي بس هي مش قربانه هي حجر وعليها صليب فعرف ان الحت دي ممكن كانت من ضمن الاديوره القديمه اللي كان حوالين اسكندريه ممكن في اكثر من 300 دي حوالي السكندريا فممكن كان دي من ضمن الاماكن المهدسة دي فرحتنا اوي اوي ان ربنا اختار المكان ده بالذات ربنا مع الجنو يعني مش عاجب حد في كلامك ده مكان محتو تورق في الكنيسة اه محتوها بقى ومع الانبوبة ودي كانت فرح عملت فرحة وضلة كبيرة اوي في الكنيسة ان المكان ده مكان مقدس من زمان خالص وقدي دي في اساساته يعني فمشكر ربنا الحقيقة وربنا كان لازم يفرح ابونا في الحاجات دي يفرحوا حتى بع واختاروا بقى من اختروا ابونا كرولوس داود داوود واترسموا هم الثلاث اسس مع بعض ابونا كرولوس داود وابونا ماكسيموس بتاع العذراء ماكسيموس وصف بين محرم بينه وابونا ارسانيس ده ابونا معار ابونا مقاطعي هم ثلاثه اه ابونا معار عشان كده لما هجوم يرسموا ابونا معار ما كانش لسه كنيسة يعني توضبت ليش نيسة نيسة؟ آه. آه. فقالوا لسه ان لما هيترسم دلوقتي كان في وقت كان سيدنا بابا بطرس نايم ولسه بابا مش ما جلسش فكان هو رسموا الثلاثاء دول اللي بين مش عارف مين بطرس ولا مين يعني في وقت اللي ما كانش لسه فيه سيدنا البابا ده اه هم الثلاثه في يوم واحد فقالوا دلوقتي نقول على كنيستي لو قلنا على كنيسه الانبا بطرس يبقى بنفتح العينين على نفيثه في كنيسة قلنا مريم مرقص فعشان كده نحط ماري موروس فعشان فاشتهت سمت الكنيسه باسم اسم بطرس مع ماري موروس فترسم مريم مرقص هو في... في يوم واحد من البنات. دي دي كنيسه الملاك آه... طبعا ربنا بينها بيبقى اقل كان بيبقى دايما لسه بيجري ورا حته زي كده في ويوم يوم عمل الكنيسه احنا ما قلناش على الكنيسه انا لسه احنا سبقنا احنا خلصنا لغايه الملك الخليل الملك الملك الخليل احنا قلنا ان هي في ثلاثين من سنة سنه 71 مش كده وبعد كده بقى هتيجي كنيسة الانبا بطرس الانبا بطرس اتعمل دي كانت يعني, يعني بعديها بحاجه بسيطة يعني في يد الرسل سنة تنين وسبعين سنة اللي ورا دي أبونا بقى الحية ربنا كان عطيل وحكيت ما كبيرة وبعد نظر في ده الخاص فكان البص قدام أو فهو بص للمنطقة بتاعتنا الأهم بقت تتحمت يعني بس مساجد مساجد فألد بنت اللي مثلا هيكليل ولا حاجة مش هيلاو السكن هنا عندنا في رقفتات بعيدة فأعد يدور وصلنا سلة ومحطة اشترى الفلاح التفسيدي بشيء مساحات اراضي واسعة وفاضيه انا فاكره يومها اشترى المتر ب 6 جنيه فاشترى مساحه كبيره اشترى مساحه لا بس وصلوا يشتريوا كمان استريب تاني هو اشتري استريب طويل كده وقال لهم تاني بس هم كسبوا يعني لقوها كفايه ان هي طويله وكفايه وطبعا النهاردة دلوقتي غليت اوي اوي قوي, قوي الاراضي يعني و... وقال هناك فكر ان هي تطلع رخصة باسم مصنع صبونا وعشان هي المصنع صبونا بيغسل <تصفيق> وطلع الرخصة وبنى, ال... وبنى الكنيسة و... وسمها الأنبى بطرس وكهنها كان جاهز المرسوم اللي هو ابونا مقار اللي هو ابونا مقار وبرض فكر أنا قوي اليوم روحنا برضو كان من بالليل كده وصل لنا وبعدين وبعدا القداس وبقى كان من ابهج الأيام برضو بتاعت حياتنا يعني كان كل،, كل كنيسه من دول بتعمل فرحة وبعد ما خلصت خلصها يعني أول قداس صلى فيها قالوا عشان تسمت على اسم ماري مورق يبقى فيه رسل عيد تتفتح على عيد الرسل بقى فيها أول قداس كان يوم عيد الرسل. خمسة اللي هو 12 يوليو سنة بعدها بيومين كان أبونا بيوضب في كنيسة ثانيه في اللبان اللبان دي كانت كنيسة اساسا هي كتت جمعية باسم الأنباء جمعية وقالوا لو إحنا نعملها كنيسة تكون أحسن فطلبوا من أبونا أنه ممكن يساعدهم في كده فأجواهم هوا في شمال أنا روح نسلم فوضبوها وضبوا المسبح وضبوا كل حاجه وبعدها بيومين برطو كان الأنباء مينا هو وكيل ده هو وكيل سخانه فقال له ان تتسمى وانبب شول باسمه هو الانببين اللي اللي زود عليه اسم الانبب شول كانت الانبنتونيس والانبب هي كانت يوم 14 هو كان يوم 14 ليله عيد الانبب شول يعني فمن ناحيه ومن ناحيه ثانيه هو حابي يعني بيصرف هنا الدوري فقال له لا تتسمى باسم الانبنتونيس من اول اتسلل بالدس الاولاني هناك رغم ان المكان ده يعني في ظهره كان اسود عشان ما يلبش بسم الله ما في ضهره التنيس علقت لكن ربنا كان بيغمض عينيهم بقى دي بقى دي بقى تاريخها 1972 دي برده 2072 برده هتبقى 12 ل 14 يوليو 72 رقم 5 وترميم من الكهف لان لا دي يعني ما اظنش ان ابونا اللي اختاروا لان هما الجمعية كانت مرشحين حد اظن ان هو ابونا عشان الاستاذ يعني هو أبونا يعني ما اظنش ان هو كان ابونا الا مش وحده اللي, اللي اختاروه يعني هما كانوا عاوزين ابونا يساعدهم يعني بس عشان م. وبعد كده بقى ابونا كان عمال بيدور على ارض ثانيه محرمين يعني المحرمين كبيرة أو قوي مليانة مسيحيين وكنيسة واحدة أو اثنين كده مش مش كفاية بدها عاوزة لكنيسة في نفسه يحط اسم يبقي الكنيسة يعني في نفسه يسميها باسم ديسكورس قال يعني إحنا هاملين خالص وده مخد اسمه خلت كذا وما ناس كتير يروحوا على مكان وكان بيدور برضه في في منشية نوزها جنب الحضرة برضه في مكان فقير. كان نص كان واحد عشان لقيله أرض بس ربنا يعني ما سمحش هو راح السماء قبل ما وكان حد سميها على اسم واحدة منهم أنا نسيت التانية كان عاوز سمي اسم برضو حد تاني من الأبات مين سميه وانس لا مش فاكرة بس نسيت بعد كده المطاب والمطار برضو في الفترة دي بس برضو انا كنيسه المطار حقيقة انا مش متذكره ظروفها اوي الان هما مش عارفين يا ابن السقف وفي بعد عم امين سامعان اللي نحرقه كان هو مهندس كبير قوي وهو اللي راح عملها على حسابها رمى السقف هذي وراح ابونا صلى القداس فيها بس انا نسي ظروفها اول قداس برضو. وصلى اه اه طبعا آآ لكن مش فكرة أصدق ناسية ظروفة خاصة مش فكرة مش فكرة ظروفة الدول عشان جنبينا الان بتاكلة وهم رجل جيس الحضرة و... الملك ده كان يعني أعمى بغيل ده كان صديق شخص لابونا ويجي عندنا دايما فأنا دول الفراش في مخي دايما مم. الموضوع ده لازم في المخي لكن الباقي نسيته لكن يعني كنسة ست العذرة بقى ديت كان نفسي وابونا نعمل فعلا كنيسه باسم السيده العذراء في حينا احنا يعني وكان في اخت كده يعني كان اسمها لموزيل الين هي هي بنت كانت لطيفه قوي بنفسها ترت حيتها ربنا كانت بتشتغل مدرس فرنسي في مدرسه في مدرسة فرنسي يعني ونفسها تكرست لربنا بس كانتها الوقت يعني وكان دايماً نتيجة تقول لأبونا ني... <تصفيق> <تصفيق> مجموزة الإعلان دي كانت هي تأيّة فعلاً وحلوة وكاداً أوقات كتير تيجي تقول لأبونا ما هو تيجي تثبت معي نقضي لنا نصلي مع بعض كان يسمح لي أروحها حبيت معها وكان نفسها نبيتها دي يبقى كنيسة لكن يعني ما كانش في الظهر الوقت كان لسه جه يعني. أخواتها كلهم في كندا وما حد هنا وهي كانت سكنة في الفيلا الكبيرة دي الوحيدة خالص وكان قدامها حوش كبير قوي وكنا أخذنا منها قبل كده استأذنناها لما إحنا كنا بنبني كنسنا استأذنناها إننا نبني أقطين في الحوش لويلسون عشان ويلسون كان ساكن في الكنيسة قبل ما تبني عندنا فلما جينا نبني حبينا نطلعه وما كانش لقى المكان فأبونا قال له طب إحنا نشوف إليني كان تسمح لنا نبني لقى أقطين فبنور أقطين في الحوش. لعم ويلسل بتاعنا الفراج فكان هو بقى ساكن في الحوش الكبير ده يعني والباقي كله كان خاش فاضي فهي جات بعدين وطلبت من ابونا ان ممكن الحوش ده ممكن نعمله كنيسة ناخدوه احنا ابونا ياخدوا يعملوا كنيسة فديه كانت الحتة الابونا لسه منتظرها وممكن كان بيصلي عشان هاتمن لك طبعا كلنا عايشين مكان الكنيسة دي في كل فترة حمامات على احترام على توزيع نسيت ما بالضبط يعني على الاحترام على كده ف فابونا فرح فرحه كبيره خالص وقدموا يعني طلب ان احنا نعمل جراج و... وبنى فعلا جراج بس قبل ما نسقفه كان الشيطان ده كتر عيني زار لمح ابونا مره فالظابط كان بيقول اقطع دراعي لما دي بالكنيسه مش انتوا على اللاين اللي يروحوا لنا الجراج وني باطني جراج عربي في اللي ديسه الميكروباس كان عندنا ديسه يرحب بيه يعملوه هناك لكن اه كان كل ما نيجي عاوزين الكلام ده من سنه 75 كل ما نيجي عاوزين نبني نرمي السقف يجي يقول لي نسكوا العمر المشروع لما يعني ابتدوا الناس بقى يعني تيئس الشعب بتاعنا يعني وبعدين جهابونا في يوم المناسبه جاي عيد مارجرجس قاموا اغلقوا على فكرة كل انتوا تروحوا يوم عيد مارجرجس وداي بقى نحسب مارجرجس بقى هو اللي يرمي هو بقى يقف جنبه فقالوا له طيب قالوا له نجهزوا نفسكم وتروحوا يوم عيد مارجرجس في يوم عيد مارجرجس ده سنه 75 كان يوميها 17 نوفمبر كانت سنة كهدي سبعة، سنة 75 وسبعين، الصوب هما راحوا على فيني كمي... راحوا على في في فترة عشان يعملوا السف، وابونا ابتدى الأوديس كان عندنا كنا كنا عميل وصهرة جميلة أو ليلة جميلة أو بليه في العشية كان جميلة قوي كل الدنيا زحمة كذا، وبعدين في وسط الأوديس طلع واحد زابط مسيحي مجنّد. طلعي لأبونا وأبو قال له في وجه أبونا تحت في الناق قال له ازاي بتأكد قال له وأبونا بقى ابتدت الفرحة ان ربنا بيخطط بقى ربنا اشتغل دلوقتي فنزل بسرعة وكان عندنا أباء كهنة كتير بيصالوا كان أبونا أكسينوس هو أبونا ومن عمره ما ينزل بسيد القداس أبدا بس في اليوم ده عشان أمبيلة فيعني في قال ما يفعش حد تاني اليوم فنيزل أبونا بشويش وقفل ببان القاعة كلها وراح ضربت الفن من الكنيسه للبترخانه قال لهم بلغوا الامن ان في اميره في الكنيسه وطلع يجري على فوق وهو بقى ما ظبط بقى كانت الفرحه يعني ما اقدرش اوصفها حتى لميناش عارفه بعد كده ان كان عارف ان في اميره يقولوا زيد كنت فرحان ان في اميره في الكنيسه فهو كان فرحان بسبب هنحكي دلوقتي يعني فالمهم ان انا طلع كامل قداسه هو الامير عشان ما نبقاش سيبنا حتى هو اللي اكتشف القنبله مشش مش, مش الضابط ده لكن كان في فراش جديد لسه جاي وكان هو جاي كان في الجيش ولسه طالع وكان في قسم الفرقان فهو عشان كان جاي جديد عاوز يبين نفسه يعني ان هو انيق ونطيف كده فكان بيلملم بي المورقة كده من الحوش ورد دخلته للقاعة فلما دخل من باب القاعة لقى في دكه في اول القاعة كده مكفيه على اختها فارخ عادلها وبص لقى في شوية ورق في الممر فدخل عشان ياخد كبشة ورق الورق كده كبير في الممر قدام شوية فدخل كده بص لقى, لقى ربنا خليه شاف حبل رابط تلكتين في بعض كده فقال انا حسيت ان ادية اتكتفت وقعدت ابص فلفل البتاع عشان يبص فشاف القنبلة هو بيعرف الانابله بفن في فطلع يجري جاري وراح قال الراجل ده لا مش بالظبط ما يعرفش بالظبط هو هو قال اللي مسؤولين في الكنيسة زي جميل دلوقتي كان اسمه ناظم وقتها قالوا ده فيه قنبله في قال له بجد في قنبله ولسه سنه فكروا يبعتوا الاسم الابراهيميه يشوفوا الحكاية في دخول ضابط ده هي ده دخل شعبان بيقول قنبله قنبله فسبهم يتكلموا طلع يجري هو وبص فيها وشافها وعرفه وعرف ماركتها وعرف الحته طلع يلعن فأبونا قالوا أنت متأكد قالوا أيوها فنزل أبونا بلغ ما... وكمل الأداس بقى بانت عائشة كبيرة قوي قوي أبونا أو... أول أو... ما خلص القداس جه أبونا قال لي بسرعة يتمشوا وخلي البناتي ماشوا عشان يبقى فيه تحقيق وشغلانة كبيرة فإحنا مشينا بسرعة قبل ما خلص القداس لقينا مستوى ال... الكنيسه مالد صبات من مدير الامن لكل ل... ل... الاستاف الكبير خالص اللي في البلد كله عند كله مستفس مستوا زباء يعني, يعني رتب كلها رتب كبيرة قوي من مدير الأمن كان موجود ففتحنا الباب وجالا جالا جالا كلنا عشنا تلعنا لما طلع كل الناس جاب أبونا اسمه جنزير ولا سلسلة كبيرة كده وقفل كبير وراح في الباب. الباب اللي على الشارع يعني اتفرع عن الباب الحديد عشان ما مفيش حد يدخل بعد ما دخلوا كمان اللي كان لسه فيه ما كانش لسه دخل الراجل بتاع الفرقاعات بتاع الحكومة اللي جاي يعمل التحقيق يعني لكن كان دخل الضباط جوه ك... احنا ازاي ما ندخلش لقينا مدسل... مدير الامن وبين بم... الرجاله اللي استاف جوه الكنيسه وحاطين ديك كده من بعيد أوه. عن القاعة حوالي متر متر ونص او كده حاطينها ممر كده عشان محدش يقرب من ناحيه القاعة وبس ابونا معاه المفتاح في جيبه يعني لسه فوق ابونا وهنا دخل, دخل الرجل بتاع المفارقات ده وهو الزبط وهو داخل من الباب أبونا بيستقبله يعني فبيقول له مين قال لكم أنا ها هم بلاك طبعا يمكن حت الحديدة وانتوا تخيرتوا ما وبس بتزعجوا السلطات فابونا بيقول لأنا قلت لخبر لو كان كده تبقى مصيبة يعني وما زعج السلطات ده الزبط الأبتي ماشي جنب بأبونا يعني فماشي هم التلافة وصلوا لغاية القاعة وقال فين هو كان الرجل اللي حتى المضلل كان كافي للدكة دي عشان يقدلها يقدل التانية تروح مفرقة التانية عملها بنفس الطريقة يعني قلبها عليه فلما وصل لغاية الامبلة بص فيها الزابط الفعل الحكومة قم قال بقى دي دي امبلة قم بص له الزابط التاني قاله طب كويس في امبلة ولا مش امبلة قم أم فهم على طول قاله متأسف يا بيه حضرتك قاله زي حضرتك قال انا متأسف يا بي متأسف قال له طب يبطل بقى مفاولة فرح فهم ابونا ان هو عشان كده من عالباب بيقول مين قال لكم كان ناوي يبطل مفاولة ويأخذها ويأدفوها في الحاجة ومتعملش حاجة. حاجة فابطل مفاولة من كدل ما جات له لخمة ان في واحد بيفهم في الانابل وكده اما راح في المكتب عشان يعملوا تحقيق. ف... المحضر ده فكان يعني كان مرعوب او حصلت له لخمة زيادة فمفروض انهم يقولوا بيانات الظهر قليلة اما ده جاب كل البيانات الدقيقة قال ان هي قنبلة روسية موجودة في السلاح الفلاني والفلاني ومداها عشرة متر تجاه ومش عارفة مفروضها يقعد يقولها لدرجة المحقق نفسه اضغاز وانو بتقول كل البيانات دي ليه <تصفيق> يعني كان هو يعني المضغاز المحاقل ان ده بيقول كل الاسرار بتاعت القنبلة يعني هما كانوا عاوزين عوزين يكلفتوها لكن ما عرفوش من الاول كانوا يكلفتوها ما عرفوش يكلفتوها وكده يعني اهدوا في التحقيق لغاية الساعة 4 يعني كانوا يعني يسألوا فراشين ويسألوا مش عرف ايه وحرزوا كان واحد من الفراشين عمل عملية بتهذا زايده وكان عنده ازازه سبيرتو حرزوها وقعد يسالوا ايه مين اتفكر مينه يعني هم خدوا وقت اكثر خيرهم يعني لغايه الساعه 4 وبعدين ابونا بعد ما خلص التحقيق ابونا رايح يفتح الباب بيفتح لسه بالقفل كده لقى الشبان اللي كانوا بعته الصبح الكنيسه جايين قالوا لهم ايه خلاص قالوا له خلاص قالوا احنا كمان خلاص طبعا ما حدش فيها حاجه الا وهم ممكن يكونوا فاهموا و طلعوا بسلام وابونا كان علق على الحكاية دي أقول لكم حكاية انا اقول لكم حكاية الامبلة ناس كانت زرح زي يسايد رمض وتحطت و وزي و ابونا كان فرحان ومش مش قادرين يتصوروا كل الحاجات دي و بعدها ابونا كان بيحكيها لنا يقولوا ان اقول لكم حكاية الامبلة السيطة العابر عزت تعمل السقف التاح كل ما تيجي تحط يجوا يجو يجو يجو يجو مايردوش يعني فراح ماري جارجيس قال لها تتسمحي لي يا ستة عدر انا ام اي بحاجة مساعدة يعني ممكن اعمل اي, أي خدمة اه اه, آه ديته طيب فهو راح دور على واحد اهبل ومسكوا القمبلة وخلاها عفاها عنده وجاب الكبار كلهم حبسهم عنده بالجنزير والقفل وقفل عليه وقال لهم اما اشتغلوا بكبكم وراح اشتغلوا وهم خلصوا من هنا ودخل ودخلوا من هنا وكان فرحته وابونا راح كاتب على طول معجزة القمبلة انها ما قاستش حد عشان يثبتوا عندي انا صورة منها طبعاً يعني لي لما قالوا له خلاص كانوا خلصوا البن خلصوا الرامو ساق كانوا في آه آه خلصوا وجايين فقال لهم كمان خلص ف اللي قدام كنت مريكرت خدنا الحبل وانا حين عندي حته حبل <تصفيق> حتة حبل صغير انا واخد حتة صغير حتى في أبريقيل عشان تستنى للأجيال ان, إن ماري جرجس يعني ربنا تنجد معايا. لان كان ممكن قط حتى مم. يجب ان قط عشان فيران مم. ممكن عين من الحضانة كان عدة ووزت لكن ربنا يجيب الفراش ده وما كانش ما عندنا ده لسه جاي جديد خاص ملهوش شهرين يعني والضبط الواتيح ويدخل الظابط الواتيح لان برضه كان ممكن النظمة داليا ده تلخبط لانه مش هيعرف ليه بعد الامن الكبير ولا معرفش ما مع كان كل فكرة ايبعت في الاسم الابراهيمية الابراه... لكن دخول الزابط ده وبرضه دخول الزابط رعب الزابط الثاني واخرع الزابط يعني كاشا دارش ياشا في الامة ما يجاش يعني كان ترتيب من ربينا في كل خطوة ترتيب ترتيب كان جميلة او الكلام ده كان في نوفمبر او 17 نوفمبر اذا ما قلت لكن لسه ابونا ما صلاش في الكنيسة برضه اول بديه فيه كان سنة 76 في يوم عيد نياحة العذراء. كان يوم جمعه فاكره الاداء انا ما روحتش معاه بقى كان ايه ما اعرفش كان مشدود شويتين ان ان يشتغل كان مسحصح قوي لسه في العاده زار عشان هي طيبة زيادة يعني مش هي كبيره قوي على قدها بس يعني كان في قال خدناه قلت انا خلاص خالص قال لي بلاش انتي جي اخد شماسه او شمسين وراح يوم الجمعه ديت كان آه، انا اللي كان خاجل دل... كده آه... ايه اللي المباحث كانوا مصيين رجل كان ساكن في الارض بتاعتنا في قطين كده يعني غلبانين يعني كان في دل... الهاتف ال... في الهاتف في الهاتف في ده ما يشوف ابونا جاي بدري يتصل بالامر عشان الحقوق ما يساج. في اليوم ده ربنا نزل سبات عليه <تصفيق> ناس الرجل ما شافش إلا أبونا بيرش مية لغايه الشارع صح بعد خلص الوديس فاتصل بيه قالوا له لبس الأبيض ولا يسود الأبيض قالوا انت خايف ما بتعمل إيه <تصفيق> يبقى في أرض <تصفيق> في أرض في ها وطلع رش المايه لغايه الشارع وعشان انت اللي كان عندي نام في قلبي ان ليه اسم تدني الكنيسه دي مش ممكن ان ابونا رششها ابونا ابونا رششها بالمايه لغايه الشارع اا ف كنت متامنه يعني ابونا صاميل لما كانوا بيقولوا هيهدوها ويعملوا اي شرخ ولا نشفوا لي حته تاني انا مش عاوز اصلي في المكان ده اقول له يا ابونا ده, ده مكان بركه وابونا رش لغايه الشارع ما تخافش ابدا يعني كانوا هيبدوا كانوا, كانوا بيهددوا دايما ان هم <تكلمة> عوزيني والنهار دا كانت ديه وبقت لغيت الشهر نشكر ربانه عبدالله وابتدى الصلاة فيها وبقت كنيسة مبروكة وحلوة كل حاجة وبعدين ابونا انا مش عاوزة اكون يعني ما محبش انا اعمل حاجة مش تكونش دقيقة وانا مظبوطة بس انا مش عارفة هل ابونا ربنا كشفه وابونا لأعتلوا بعض نظر ولا كشفلوا ان ممكن في خطورة على الكنيسة ان اول ما احنا بنينا الكنيسة راح هما هم دين جامع كان مترين اتنين بس <تحدي الشركة> لا في الاتحاد الاشتراك في ممر الاتحاد الاشتراك المترين دول راحوا بنين جامع فابونا خاف ان هما يفتحوا السور ده سورهم هم هما سور الاتحاد الاشتراكي يفتحوا باب يبوزون ويمشوا في الممر يباوزه في مسافة على الدهوم راحين تجاهه آه إن ده ممر عايم هو م م ممر مش عايمه ممر خاص مكتوب في الس في الورق بتاع البلدية إنه بتاع البلدية خريطة البلدية ما أعرفش يسموها إيه ممر ممر خاص لأن دي حتة أرض على بعضيها ملك الواحد يعني مالك الناس مش لكنهم لو كانوا حطوا رجلهم مبارة وكانش حيبتلاغن علي جيد لا لو اتفتح ده باب مع فش كنيسة أه بقى أه لدي الضابة بوزة كنيسة فبنى خاف ان هما مش عارفه بقى هو خاف ولا هو سنة ولا حد قاله ولا حاجة ما عرفش بنا ربنا ارشاده لان هو يبني اسمه ثاني لازق في افتاع الاتحاد الاشتراكي ففكر ان هو يبني اصور فاتفق مع واحد بنا وقالوا تجيني الساعة سبعة ومصر الصبح ابونا مش فكرة ان هي الليله دي نام او ما نامش كان بيصلي سهران بس كان واقف على الشباك ده وكان بيصلي في الاوضه في الاوضه دي اه هنا اه وكان واقف يصلي الصبح بدري يعني خالص وهو بيصلي بيصلي لسه الشمس ما طلعتش وكان كل بيبص على الشمس وهي طالعه وايما حتى اصحى وقت كده مثلا ان انا اصحى واصلي واقوم من كده ما نمتش يعني تكون من الدنيا بدري قوي لسه ما مش فعاله حياتي يعني يقولوني لقد بدأ أهم أتقلب في السرير ولا أهم أصلي أحسن يعني فهو في اليوم ده كان واقف يصلي و في وقف يصلي لأ في عصفورة جات نقرته على الإزاز راح فتح الإزاز وعمل إيده كده رح تلعصفورة وقفت على إيده ونطبت من إيده الكتف ورجل تاني على إيده وتارت أبونا يعني ما لهاش معنى ولا حاجة بس فرح يعني ممكن يعني علامة من السماء أنه يبارك العمل يعني هو فرح وخراس واخذ بعض دي واخذ الكتب اللي هيشتغل فيها ويكتب واخذ بعضه ورحوا على كيلو على ايه اه على كيبووتر وبعدين هو يدوبك قاعد وده اللي يبناه من في معاد ومصفوت وحنا كنا موظفين وسطو وموظفين كل الحاجات اللازمة قبل ما ييجي البنا يعني مظفنا من عليها بيوم يعني أول يدوبك ليه البنا يدوبك تدي ابن بما ما, ما بناش متر ولا مترين ولقى ابونا لقى الرجل بتاع المباحث جاي يقول له انت ولد انسى ابونا قال له فين الولد ده اللي انسى ده كبير محترم يعني فوق ال 40 عنده فين الولد ده قال له معلش يا ابونا ما ما فيش ما فيش إذن. ما فيش تصريح قال له طب خلاص انزل يا ابن انسى وابونا خلاه ينسى وراح ابونا قال الفروديه ومشمر وميمو والونوين. قالوا لا يبونا منفعش كده. قالوا اللي في إذا كثر عمله. أنا يبني أنا. فابونا أحد يبني. هو طبعا قري بلغ. فمدير الأمن كان وقتها أظن فوز معايز. فاتصل بأبونا عن في تليفون من جنب الكنيسة يعني كده وطلب أبونا. هو أبونا لوقا طبعا ما ع أبونا لوقا سكن أصدر على طول. فأول ما أبونا جين كده هو جيل أبونا لقى. جيه أبونا لوقا. فلما جيت تليفون رح أبونا لوقا يرد. قالوا عوز أكلم أبونا بشوي. فجي قال ابون ابن بشفي applica Student وروح اقول له ان هو مشغول وبيبني مش فاضي راح اقول له قال له بس هي كلمة واحدة جيه تانى يقول له كلمة واحدة يا ابن قال له لك تقول له ان انا مش فاضي بابني ومش فاضي فراح تانى اقول له فقعد يترزب ما فيش فايدة فجه بنفسه قالوا له يا ابن انت عامل فروحه دا قال له انا العامل فروحي ولا انت اللي بتجدروني ايه مش الحيطة مبنية وجهلة وانا بعمل حته ثانيه انا عاوز اعلق صوت انا عاوز اقطع صوت ماري جيرس انا عاوز اعلق اي حاجه هدق مزمر هدق في الحيطه بتاعتكم بتاعت الخدش بتاعتي ايه ايه الجريمه اللي اتعملت انا من ابن الكنيسه ما حيط قالوا طب ابنك فاهم طب نفهم قالوا مش فاهم قال له مش بتفهم نفهم فوق كان. اه بيبني واقف على بتاع ده وقبل فقال طب ابنك فاهم قاعد يترجى يفهم واخيرا نزل ابونا ابونا بيحكي لي زي بينفصل في شروه عدنا نفصل فصل بعد ساعة فصل يطلعنا من نتيجة المونت بدون أربعة وعشرين ساعة نحن فيه فرحة بونا جاب ست بنائين مع أولاد الكنيسة وهاوى كانوا خلصوا كانوا هون هون الكنيسة هي اللي تجمعنا آه ما أدري وش لا بس جاب ست بنائين مع ال بنانا خلص وواخذين موافقة موافقة فدي حتى والولاد هناك في الكنيسة العادة كانوا كانوا برمزانها متبشير كده لحتى لأبونا بناها بس طبعاً لما جاءت بني معلش اتحدث لكن ايده مازالت ورده اصارها دورها اه فاندي الكنيسة كتغلي عليه قوي قوي ثاني سنك كنا كنا في لندن في العيد بتاع وشتتاح الكنيسة اللي هو 21 طوبة وابونا كان كله تلفوني جلنا من مصر قولوا قول لابونا عشان يهيص لست العدرة وي لابونا سنوين ف... اه يوم المعجيدة اه يوم المعجيدة فدي كانت العزيه دي كانت خدام ال ست خدامتهم يعني فضلت ام الكل في, على في ها. هي الحقيقه كنت عايشين كده كانت فيها فرحة كبيرة خالص وكان آه. كان يوم كان ليلة عيد كان يوم كان 17 نوفمبر سنة 68 وكان الجهي دشن لنا الكنيسة يعني أبونا كان بيتحال على البابا من من المدة يا سيدنا عاوزين دشن الكنيسة وكده فكان يقوله طول بالك طول بالك وبقى دينا على ليل تعيد تدشين الكنيسة اللي هو نفس يوم عيد ماري جيرجيس تدشين أول الكنيسة على اسمه في ليد في فلسطين فقالوا يبقى نفس اليوم هو ده هو اللي هو يوقف السبعة هالشهور. فبعد هنا أمب ماكسيموس جيه وكان فيه كهنة كتير يشتركوا ووالصلوات كان جميلة قوي والصهارة كان جميلة خالص وبعدين على الساعة اثنين كده تقريبا أمب ماكسيموس كان يعني مرهق شوية وعشان عاوز يجي يصلي القداس فقال ان ممكن ابونا يروحوا لبطرخانا وكان كمان في ابونا فيلمون تنايح. في كاهن كميست ماري في فيلمينج برضو ابن اخت بابا جرمزان. ف يعني كان هما الاثنين عاوزين اروحوا فابونا قال لي تعالي معنا فانا رحت معهم ما كانش حد عنده عربية ما كانش كان ابونا يا دوبك اول واحد كان معاه عربية يعني في الكاهنة ما كانش متعودين من الكاهن يكون معاه عربية بس ابونا كان هو اللي بدأ, هو اللي بدأ. هي... كانت هالمن و كانت قديمة قوية فاعددتها بايزة يعني عدد البنزين بايزة يعني كانت على قد الحال كده كويزة يعني فالمهم ان ابونا اخد ابونا فليمون وسيدنا وراح رحنا الاول وصلنا ابونا فليمون في ماريمينا فليمينج هو ساكن هناك في نفس الكميسة و بعد على البطرخانة ووصلنا عند ماكسيموس وين رجئين في ستكاف شرع قبل قليلة يعني قبل انوصلها بحتة كده كبيرة شوية العربية وفت فبنا عليه خبر ما عيش البنزين ممكن يكون البنزين خلص. فبعد ولاي ستة عدلة ستة عدلة ست عشان نحنا برضه ساعات 2.30 بالليل وبنروح فين إذا المسافة بعيدة عبال الكنيسة ونعمل ليل ونعرفش نعمل ايه في وقت. فبعد ولاي ستة عدلة ستة عدلة ست حتما شيل على الال الحمد لله ده ظهر وسخة في البيت وما عش حكي. فكملنا لغاية الليل. يعني مشينا شوية يضبط مشينا شوية كده قدام البنزينة بالظبط وقف التانية لله قاعد ابونا يعمل فيها قال لا ده المراضي بقى ما فيش بنزين في لحده فنزل من العربية ومحترين نعمل ايه شافونا بتوع البنزينة بهم يجلوا لعمار بسرعة ومزاقوا العربية طلعوها لفوق اياك دانية عرب من حاجة كده مطلع. مطلع واخدنا ل... م... خدنا بنزين وروحنا قعدنا نشكر ماري جردس وست العذره لان يعني كان يبقى مقلب صعب قوي ان ان نروح فين بالليالي ديت ونسيب العربية ازاي يعني مشكله كبيره مشوار كبير قوي فالحمد لله يعني ماري جردس يعني وست العذره ساعدتنا وصلتنا من الحته اللي... هي عملت اعملت انذار ان هو خلص البنزين البنزينة المسافة التانية دي على حساب ست العد عشر ف... طلب ده ورشو يعني نشكره بنا كانت فرحان قوي قوي ابونا ان ربنا تتمجد كده وسترها علينا و... وروحنا كنيسة وهيطنا بجميعنا اليوم وبقى اليوم جميل خالص خالص بقى تشيني كنيسة تشيني كان في اداء كانت داخل كده اه فوق تشيني كان ابونا تدرس وابونا لوك فابونا قاعد ثلاث سنين كاملين هو كان كاهن بيخدم لوحده بقى يعني هو ابونا الحقيقه لما رسم كاهن كان فيلم المؤدي يوسف حبيبي ده كان انسان متبتل بس كان على درجه من الزهد والروحانيه يسبق يعني الناس كتير خلص. يعني كان إنسان مش معقول ابدا وكان دارس تاريخ كنيسه وتقوس ولقيت يتكلموا بطلاقه يعني هو اللي معلم كل اخوتي وابتي يعني ما بس حبيبي يعني فكان اول ما ابونا اترسم كاهن راح حد يستقال هو من الشغل دا ويجند نفسه للخدمه مع ابونا يعني قاعد اشتغل بدل معلم يعلم الحان يعلم ابتي كنا عاملين دروس ابتي وكان هو عاملين مدرسه يعني كان نسان نشيط قوي وحلو جدا من مجلس السفر حميدة الحقيقة تعب قوي في كميسة التعب وكمان من شخصيات اللي كانت برضو يعني أر... أر... أر... أر... قريبة قوي من أبونا كان أبونا تادرس كان اسمه فايز يعوب وكان شخصية لطيفة قوي و... ومثبت قوي بأبونا ومثبت قوي بالكنيسة ف... فأبونا قال له يعني لو يحب يعني هو عرض ان هو يخدم في الكنيسة مش منهم الشغل يعني فقال له ابونا طيب احنا ممكن نقول لسيدنا تترسم بما انك مش عاوز يعني تبقى كاهن ولا حاجة مش عاوز تجاوز يعني تبقى شمس وكرس فقال له مفيش مانع فردت بابونا انه وقال له يعني الكنيسة تطلع له ما هي 15 جنيه مش عارف احنا وقتها يعني 50 جنيه كويسة يعني و... ويبقى يمسك خدمة الشوبان وبعدين حس ابونا بعد كده ان هو ما عندوش منع ان هو يبقى كاهن ف... فربنا رتب وكلم سيدنا البابا وقال له عاوز يعني كاهن معايا كده قال له يا ابني انت دلوقتي قاعد كهني زي ملك في تجيب لك واحد يناكب فيك قال له ناي سيدنا احنا مفيش وقت المناكفة احنا الخدمة كبيرة اوي وانا مش قادر يعني تعبان اوي يعني مش ملاحق على الخدمة فبقى فرحان اوي اوي سيدنا امبا كرولوس ان, إن هو اللي بيطلب يرسم كحن تاني ورسمه ونوضعت امبا ساك هو اللي رسمه ابونا كدرس وبعدين اترسل يوم يوم 25 نوفمبر سنة 62 يعني ولو سنة اسبوع يبقى 2 ديسمبر زي ابونا يبقى 3 سنين بزده وبعدين ديها طبعا الخدمة كانت عمالة تنمو اكتر واكتر وبعدين ابونا حس باختياج فابونا لوقة اساسا مش مسكندرية لكن كان جاي معيد كل ايه كان باسا هنا عندنا في مسكندرية فابونا يعني ارتح له من سيدنا البابا ان هو يترسم معاه فقالوا يا ابني انتو اثنين دلوقتي واحدة وكنين. وكان بقى لنا يعني اواترسم ابونا لقى سنة سبعة وستين كانت فاتت فترة يعني خمس سنين عند ابونا فاتب السنين سبعتشر. سبعتشر. سبعتشر كان لقى خمس سنين ابونا تجرس ابونا شو مع بعض تقريبا يعني فقالوا يا ابني انت دروت اثنين هل واحد ثالث ممكن يحصل حصلت أخل ولا حاجة قالوا لا لا يا سيدنا سيدنا إحنا مش فضلين يعني إحنا يدوبك نلحق على شغلنا كده لا يا سيدنا أبدا إن شاء الله ما حصلش أي حاجة وفعلا ما جاء ابونا لوقة كان مستبط وهم ثلاثة كان واحد وقلب واحد وكان شخص واحد فترسم ابونا لوقة بقى رسم سيدنا البابا في الدير تماري مينا كان يوم سبعة تاشر حتى أنا يمكن ذكرت إن انا مبنيت نيح كان بنتكلم من, من امريكا وابو لك فات صار وقال و.. و.. و.. و.. تاريخ التاريخ اللي سام في وبعدين آآ آآ بعديها بقى آآ آآ